بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمن Al muslimin Al muslimin Al muslimin Al muslimin قبل وكنت من المفسدين فاليوم جِكَا بِيْدَ دَنِ كَن لِتَكُون لِمَنْ خلفك آية وإن Na ka fi ommina nasionion aiatina Wa la qadban wa anna fani ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءوا En ba aoòre mi mal que a man fi lefon Fa. If you are in a sense of what we gave you celestial lau con kan kume Bikava la tan kuang وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِينَ فَقُلْ كُنْ لِغَمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جاء Amen. <laughs> May mm -hmm. وَلا أوش أو بك لاأَ م في الأ I'm fine. Wa ma kauna linafs in antum min illa bi'dhnillah Wa lan allazina la fa'l li an tadhun illa mitla alladhina khulhu min ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا ننجي المؤمنين قولنا pan la a Um Ola! <gülüyor> وإن يمسسك الله بضر فنا كاشف له what will this فَمَِ تَنْذَ فَإِنَّ م تَذل نَفسِذِ وَمَظُ لَ فَئِنَّ ماَا fa man mia ta da ma واتبع ما يوحى إليك Allah, and He is the Bis mir Lä och man och la. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبيب Maut ayat usm mafsilat mil ladun hakim min khavirin alla Pen nila com men una ʻمتاعً ʻَسَنًا ʻِلَى ʻَجَلٍ ʻُسَمَّ ʻمتاعً ʻَسَنًا ʻَسَنًا ʻِلَى مَنْ تَعَظَّمَ مِنْ حَسَنٍ إِلَاهٌ جَلِيلٌ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فضل What oh. is oh. نُونْ نَصُدُّهُمْ لَيْسَ يَخْفُونَ مِنْهُ أَوْلَاهِنَا يَسْتَشْفُونَ فِي ثِيَابِهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْتَشْفُونَ فِي صَلَقَ <تصفيق> اللَّهُ الْعَوِّينَ